كالذين لا يشركوا بالله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح وقد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سو قيم صفوفكم اعتادلو سوو صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجارهن لا كتبور لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ وَفُرٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم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 لباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي ألبع عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامه من فَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ نَمْلأُ وُجُوهَهُمْ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 وَجَاءَكُمْ مِّنَ النَّذِيرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 بل إن يعيد الظالمون بعضه بعضا إلا غرورا الله الله الله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 اَيُْمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 يستنكر في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنن الاولين فلن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهر يا من دبثوا ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا